الليل من الهاتف الداعي أخي سأراه ماذا أقوفك والفتيان قد ساروا ما كنت يا عم فيه أين كنت إذن في حتى خلت من دارنا ما كان من حطب الجزل بساحتنا أودى الغياح بي والطريق والبر ليلى انتظر قيس ليلى ابن عمك كما في بيتهم نار قيس ابن عمي عندنا يا مرحبا يا مرحبا قيس جعت لایل به حیات و بله تل آرده قضت لي حاجة عربت ما برها لو قضت للقلب حاجات كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي غير لا بجانبي كل شيء إذا حضر كما أتنة فأحسن ساعة تفضلون العمر أتكدِّي Bye.